بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من لقاءات الفقر الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع وإن يجعل عملي وعملكم خالصة لوجه الكريم نبدأ بحل أسئلة الأسبوع الماضي فكانت الأسئلة يعني تقليدية وهي الإجابة بصح أو خطأ عن العبارات المدونة وكان أول عبارة هي لا يصح الحج من الوكيل إلا من حيث وجب على الموكل وهذا هو القول المشهور في المذهب والصحيح أنه يجوز من غير المكان وذكرنا أن الدليل أنه لا يجب على الحاج نفسه نفسه لحج من بلده فلو كان في مكة لجزا حج عن نفسه من مكة فكذلك المنوب عنه السؤال الثاني من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم وهو القول الراجح أنه لا يجب على المرأة الحج إلا حيث وجد لها المحرم الثالث من السنة لإحرام بعد ركعتين في غير وقت النهي وذكرنا أنه صحيح أن لا ركعتين للإحرام وأن من أراد أن يحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم بعد فرض من الفروض الرابع الاشتراط في الإحرام سنة لمن خاف مانعا نعم صحيح إذا كان هناك خوف من مانع فلا اشتراط سنة لا يصح ادخال الحج على العمرة لا يصح ادخال الحج على العمرة ولو قبل طوافها وصحيح لا يصح ادخال الحج على العمرة كمن خاف فوات عرفة وذكرنا له مثال ذلك المرعة لو حاضر السادس ذات عرق ميقات أهل المشرق والجواب صحيح يكرى الحرام بالحج قبل أشهره الجواب خطأ بل لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره الثامن تغطية وجه المرأة عند الرجال ليس من محظورات الإحرام نعم يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند وجود الرجال الأجانب ولو كانت محرمة التاسع لا تسقط فيدية محظور الحرام بفعله ناسيا أو جاهلا نعم لا تسقط فدية الجواب أنها تسقط فدية محظور الإحرام إن فعله ناسيا أو جاهلا العاشر يدخل للإذخر وهو نبات معروف تحريم يدخل للإذخر في تحريم قطع شجر الحرم الصحيح أنه مما استثنياء من قطع الشجر إذن يكون الاثنين الأخيرين الأخيران إجابتهم خطأ إجابتهم خطأ طيب إذا الترتيب خطأ صح خطأ صح إلا الأخيران فهما خطأان طيب اليوم نكمل بإبن واحد أحد نكمل الدرس درس الحج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكمل درس الحج وبإذن الله نتوقف عند درس الحج ونبدأ في اللقاء القادم من المواريث لرغبة بعض المشاركات أن نبدأ به لحاجة الدراسية إليه ثم بعد نهاية المواريث نرجع إلى باب الجهاد إلى كتاب الجهاد طيب يقول المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يعني صفة الدخول إلى مكة والمؤلف هنا يأخذ منها سيرة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقائع حجه يأخذ منها الأحكام سواء كانت الواجبات أو كانت المستحبات يقول رحمه الله يسن يعني من السنة دخولها نهارا من أعلىها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ضحا دخل ضحا من أعلىها أي من الجهة الشمالية والمسجد من باب بني شيبة هل هذه الأفعال الثلاثة التي هو دخولها نهارا ودخلها من أعلىها ودخل المسجد من باب بني شيبة وكان بابا قريبا من مقام إبراهيم فهل هذا حصل اتفاقا يعني هو جاي من المدينة ف يعني أقرب شيء إلى القادم من المدينة أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة فهل في هذا سنة أم أنه وقع اتفاقا المؤلف يقول يسلم كما ترون والصحيح أن كل هذه الثلاثة إنما وقعت اتفاقا يعني غير مقصودة ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع المسلمين إلى فعل ذلك فدل على أنها كانت اتفاقا يعني موافقة وليست من السنة في شيء فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد أكثر ما ورد أو ما ورد في رفع اليدين والدعاء أكثرها حديث لا تصح وهي ضعيفة إذا نقول إن السنة في الدخول إلى المسجد الحرام كالسنة في غيره وهو أن يقول الإنسان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كما يقول في في غيرها من المساجد طيب فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم طاف مضبعا والاقتباع هو أن يجعل نصف الرد يعطي الطائف حركة يعني تفرق لو كانت يداه كلتاهما تحت الرداء للعمرة للعمرة المعتمرو وللقدوم غيره ثم طاف مضطبعا لل المعتمر يعني المعتمر هو المطبع وللقدوم غيره يعني يطبع سواء كان الطواف للعمرة أو للقدوم فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستلم الحجر الأسود ويقبله والحجر استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه هذه كلها سنة هذه كلها من السنن نعم يستلمه والمقصود بالاستلام أن يمسه بيده أو بعصا إذا كان منع مانع من القرب منه ويقبله ويسجد عليه يسجد على الحجر وإذا استلمه بشيء مستطاع أن يقبله قبَل ذلك المستلم سواء كان يده أو عصا فإن لم يستطع أشار إليه إشارة ولا يقبل ما أشار به إليه سواء كانت هي اليد أم العصا فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد وهو بسم الله الله أكبر ويرمل والرمل هو تقارب الخطى أو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ويرمل الأفقي والمراد بالأفقي من ليس من أهل الحرم في هذا الطواف لما حصل في عمرة القضاء ويمشي بين الركن اليمني والحجر الأسود في ثلاث الأشواط الأول ثم يمشي في سائرهن فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام وهذا هذين الركعتين سنة يقرأ فيهما بقولي والكافرون وقوله الله واحد ويستحب أن تكون خلف المقام لقوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإن صلىها في غير هذا المكان خاصة في الزحام أو فلا بأس وإن تركها فطوافه صحيح ثم يستلم الحجر الأسود استلمه قبلا ثم يستلمه بعدا إن أمكن ذلك وليه خاصة في أزميلات الزحام مما يتعسر ذلك جدا ويخرج إلى الصفا من بابه كان هناك باب يسمى باب الصفا يخرج إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت يرقى الصفا والآن الرقي ممكن من الدور الأسفل لكن قد لا يرى من المسجد لا يرى البيت المهم الرقي سنة وتركه أولى في حق النساء خاصة في وقت الزحام ويكفيها أن تسعى إلى أول الجبل وتعود مرة أخرى فيكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر ويقول الدعاء المأثور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أعز, وح أعز أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يكرر التكبير والتهليل والدعاء ثم يكرر التكبير يرفع يديه مع ثلاث تكبيرات ويكرر التهليل والدعاء. ثلاثا هذا مستحب مستحب ومع الزحام وكثرة الناس وخشية تعطيل مرور الناس قد يكون الاقتصار على مرة واحدة أو وفي شدة الزحام لو ترك لكان أوفق للسنة لكان أوفق للسنة مع الزحام فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول الساي كما تعرفون هو ما فعلت هو التأسي بفعل هاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعته عند البيت وكانت تبحث عن الماء ولذا يرد على من يقول أن الإسلام لا يقدر المرأة نقول هذا نسك من أنساك الحج وركن من أركانه تقديرا لتلك المرأة ويعني تقديرا لدورها وتخليدا لذكراها وعملها يعمل به الأنبياء والصحابة والقادة والأمة ذكورها وإناثها فيسعى فكانت هي تسعى في الوادي فإذا رقت قليلا ترى البيت مشت خوفا منها من الذئب فيسن للرجال لا للنساء أن يسعون أن يسعوا بين العلمين وهي في الأصل هو بطن الوادي فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور إزاره يدور إزاره من شدة السعي ثم يمشي, يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا نعم الصفا والمروة جبلي طرفي المساع ويقول ما قاله على الصفا من التكبير والتاليل والدعاء يكررون ثلاثا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه للصفة يفعله سبعا ويحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوط إذن هذا هو السعي لا تشترط فيه الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر بخلاف الطواف فيشترط له باتفاق الطهارة من الحدث الأكبر ويسقط هذا الشرط عن المرأة الحاض في طواف الإفاظة إن خشيت فوات الركب ويسقط بسببه بسبب عدم الطهارة طواف الوداع عنها وأما المسعى فإنه كان ولا يزال خارج المسجد فلا يشترط له الطهارة وإن تطهر فهو مستحب الاتيان بعبادات على الطهارة مستحب يتحلل متمتع نعم بعد أن يسعى ويطوف يعتبر أتى بالنسك العمرة يتحلل متمتع لا هدي معه الآن عندنا ثلاثة المفرد والقارم والمتمتع فالمتمتع الآن يتحلل يقصر من شعره حتى يبقي الشعر للحلق في الحج يقصر شعره ويتحلل. أما القار من ساق معه الهدي والمفرد فإنهم لا يتحللون لأن وقت إحلالهم لم يأت بعد فهم قد أحرم المفرد أحرم بالحج والقار معه الهدي فلا يجوز أن يتحلل قبل يوم العيد. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. نعم المتمتع يقف عن التلبية إذا خذ الطواف لأنه قد وصل إلى يعني بداية النسق الذي تحلل به أما المفرد والقارن فإنه يلبون حتى يرم جمرات العقبة نعم هذه الصفحة الأولى فهل من سؤال إذا كان في سؤال في ما موضوع قبل أن نبدأ في صفة الحج والعمى في السؤال طيب دائما الأسئلة هي التي تكشف الجوانب الجوانب التي غفل عنها المتحدث دائما السؤال لأن المتحدث دائما يشحذ ذهنه. ليرتب الكلام على ما يعني أراد لكن المستمع دائما يكون يعني متيقظ للنواقص وللنقص والخلل بخلاف المتحدث فالسؤال أحيانا أو تكميل النقص طيب ما لا سؤال عندكم يقول المؤلف رحمه الله يسن لمحل من هو المحل من هو المحل السؤال لكم سنبدأ من الآن إن شاء الله البداية بس عبارة عن يعني كما يقولون تسخين واستعداد فمن هو المحل الذي بمكة من هو المحل يعني أهل مكة هل المقصود أهل مكة أيها نعم بشائر ما كتبت نعم أميرة بارك الله فيها تقول المتمتع لا أي وليس بمحرم لكن من هو بشائر هو المتمتع المقصود هنا المتمتع, المتمتع يسن لمحل بمكة ولم يقول أهل مكة قال لمحل وهو المتمتع الإحرام بالحج يوم التروية اللي هو يوم الثامن يعني لو لم يحرم ذاك اليوم وأحرم يوم عرفة لا بأس لكنه من السنة أن يحرم يوم التروية اليوم الثامن وسمي يوم الترويا كما ذكرنا سابقا في الدرس الخاص بالحج أنه سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون بالماء ويضعون الماء في مينة حتى إذا عادوا بعد عرفة كان أهمهم ذكر الله تبارك فيسنو والمبيت المبيت بمنا يوم الترويا يسنون يحرم يحرم بالحج من منزله من مكانه مهما كان سواء كان في مكة أو في أو, أو في خارج مكة في الحل في الحل دون المواقيت فيحرم من مكانه نعم. ويذهب إلى ميناء يسن أن يبقى اليوم الثامن في ميناء يصل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا ويعني كل صلاة في وقتها فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وعرفة خارج الحرم كما تعرفون سميت عرفة لأن وزبريل خرج مع أبنا إبراهيم عليهما السلام وكان يذكر له المناسك فيقول هل عرفت؟ فيقول عرفت فسميت عرفة فإذا طلعت الشمس شمس يوم عرفة سار إلى عرفه وكلها موقف إلا بطن عرنة عرنة وادي في الجهة الغربية من عرفة وبطن الوادي من خلال النص ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأرتفع عن بطن عورنا دل على أن طرف الوادي ليس طرف الوادي موقف لكن بطن الوادي فقط هو هو الذي لا يوقف فيه والآن جزء من المسجد مسجد عرفة الجزء الأمامي فيه الوادي والجزء الخلف في عرفة والوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر فيها جمعا وقصرا جمع تقديم ثم بعد ذلك ركب على ناقته وأتى إلى الجبل وجعله بينه وبين مكة واستمر داعيا حتى غربت الشمس وقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير وقت الوقوف يبدأ من فجر عرفة إلى فجر النحر نعم 24 ساعة للوقوف بعرفة من وقف بعرفة في ساعة من الليل أو نهار في هذه المدة فقد تم حجه لكن لو دفع قبل الغروب من وقف نهارا ودفع قبل الغروب فقد ترك واجبا كما سنذكره في الواجبات عليه دم عاد حتى غربت الشمس سقط عنه الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفه إلا بعد الغربات الشمس ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة أي بطمأنينة ويجمع فيها بين العشاءين المغرب والعشاء تأخيرا إذا وصل إلى مزدلفة سميت مزدلفة لأن من وصل إليها فقد اقترب من الحرم فعلامات الحرم في أعلى مزدلفة من جهة ميناء ويجمع فيها بين العشاءين لأذان وإقامتين دون أن يصل في السنة يعني يأتي المشعر الحرام يأتي المشعر الحرام أو في مكانه الذي هو فيه فيذكر الله ويكبر الله حتى تسفر يعني يظهر السفر قبل طلوع الشمس وأما النساء والأطفال والضعفاء ومن معهم فلهم أن يفزوا من أو ينفروا من مزدلفة بعد ثلثي الليل ثلثي الليل بعد أن يغيب القمر بعد أن يغيب القمر فإذا غاب القمر في ثلث الليل جاز لهم أن يدفعوا إلى ميناء وجاز لهم أن يرموا جمرات بالعقبة أما القادرون من الرجال وغيرهم فلابد يجب عليهم البقاء حتى حتى بعد صلاة الفجر حتى يصلوا الفجر فإذا أسفرت وهم على تلك الحال يحمدون الله ويكبرونه ويذكرون يدفعون إلى منى فإذا بلغ محسرا وهو وادي بين مزدلفة ومنى وكان كثير الرمل كثير الحصى الصغار أسرع رمية حجر يعني مقدار مسافة رمية حجر حتى يقطع الوادي وهل هذا الإسراع سنة أو غير سنة من قال إن الوادي يعني يصعب المشي فيه إلا بسرعة وأن إسراع النبي هو من أجل أن الإنسان ما تغوص رجله في الرمل أو في الحصى قال أن هذا الإسراع إنما هو من أجل طبيعة الوادي ومن قال أن هذا الوادي قد حبست فيه فيلو قبرها لأشرم فقال إن الوادي مكان عذاب قوم فيجب الإسراء لكن في لبرها إنما يعني يعني حجز ومنع في المغمس وليس في هذا المكان والحجارة نزلت عليهم في المغمس وقيل لأن كفار العرب كانوا يأتون هذا المكان ويذكرون أباءهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم المشي فيه بغير السرعة لهذا السبب والله تبارك وتعالى أعلم وأخذ حصل الجمار سبعين يأخذ حصى الجمار سبعين يقول المؤلف من هذا المكان أكبر من الحمص ودون البندق أما في وصف الحصاف فنعم وأما أخذ السبعين فلا يأخذ سبعة وأما المكان فكذلك لا يأخذه من هذا المكان وإنما يأخذه من عند جمرة العقبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يأخذ له الحصيات السبع فيرمي جمرة العقبة وحدها وهو الجمرة التي تلي مكة وكان بينها وبين مكة عقبة يعني جبل كأود وكانت هذه الجمرة في, في, في طرف الجبل فلا يستطيع أحد أن يرميها إلا من وسط الوادي عندما يدع البيت الحرام على ومنع عن يميني واليوم ترمى من كل مكان ولله الحمد يرفع يمناه لابد في الرمي لابد في الرمي آآ آآ من مسمى الرمي ولا يكفي الوضع يعني واحد يأخذ الحصى ويضعها لا لابد فيها من الرمي نعم لابد فيها من الرمي فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، ولا يجب عليه عليها عليه أن تستقر في الحوض يكفي أن تصيب الشاخص، فإن استقرت في الحوض الحمد لله، وإن ارتدت إلى غيره فقد تم رميه، ولو رمى في الحوض مباشرة ولم يصب الشاخص كان رميه صحيحا، وإنما جعل الطواف بالبيت، وإنما جعل الطواف بالصفة والمرווה ورمي الجمار من أجل قامته ذكر الله. يكبر مع كل حصاه ولا يسميك كالطواف ثم ينحر ويحلق يبدأ بالرمي وأفضل شيء أن ينحر ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره لأنه يكفي التقصير والحلق أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة الأفضل أن يرتبها يرتبها كالتالي رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي ولو رمى ثم حلق ثم نحر فلا بأس لكنه خالف الأفضل والمرأة قدر أن ولا المرأة مطلوب مطالبة أو الشريعة تستحب للمرأة بقاء شعرها ولذلك خففت عنها في النسك في هذا في تقص من جميع رأسها قدر الملاي قدر رأس الإصبع تأخذه من أغلب الشعر ثم قد حل له كل شيء هذا التحلل الأول نعم برمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء فيبقى تبقى يوقع النساء أو تبقى الزوجة محرمة عليه حتى يفيض أي يطوفو طواف الإفارة طيب وهنا قد تحلل الحاج التحلل الأول طيب اللوحة الثانية نأخذ اللوحة الثانية قال المؤلف ثم يفيضوا إلى مكة نعم ثم له أن يطوف طواف الزيارة في ذلك اليوم وله أن يؤخره إلى آخر شهر الحج لكنه يبقى على إحرامه في مسألات النساء فيطوف طواف الزيارة هو اسم طواف الزيارة اسم طواف اللفاظة واسم طواف الحج الذي هو ركن نعم هو الركن الثالث من أركان الحج ثم يسعى إن لم يكن سعى آه يسعى آه آه سعي الحج إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء طيب السؤال من هو الذي من هو الذي لم يسعى أو من هو الذي قد يكون سعى قبل ذلك قال ثم يسعى إن لم يكن سعى ويدل على هذا الكلام على أن هناك من يكون قد سعى سابقا فمن هو الذي يمكن أن يكون قد سعى ومتى أو متى سعى سؤالان صح؟ سؤالان من هو ومتى ومتى التي تجيب على السؤال ما نتا هي فاهمة للدرس فهما دقيقا فهما دقيقا وحق لها أن يعني تسر بأنها أجادت الدرس جيدا في مثل في المناسك المناسك نعم أميرة ما جاوبت ننتظر أميرة لنجزاكم الأخير وعبير برضه ما ما اجابت نبغى نسمع إجابتك يا عبير يمكن هي الصح لا تغرين بما بما كتب فقد فقد قد قد يكون ما كتب خطأ قد ويمكن صح ها نعم انسع مع طواف القدوم من هو هذا يا مير من اللي سعى مع طواف القدوم قولي المتمك المتمتع. تكتبين المتمتع ولا تابين تكتبين المتمتع ها أميرة تكتبين إن سعى ما عطى في القدوم الذي هو المتمتع نعم تكتبين المتمتع نعم صح ليس المتمتع نعم تنبهي أنا أبغى أشوف المعلومة هذه خرجت عن يعني عن يقين وإلا كذا ممكن الواحد خاصة في الكلام هذا لما تتكلم عن, عن الحجاج تستطيعين أنت أحيانا تكون إجابة قريبة إذا ما كان منه ليس المتمتع فمن هو يعني أنت يا أميرة لو كتبتي الصاحب الصاحب النسق تأخذين درجة على قدره على قدره هو على قدره هو تأخذين درجات على قدر صاحب النسق مو من الجزاهم خير تقول القارن باير عميرة عندها جواب اخر نعم نعم القارن أو المفرد نعم تستحقين درجتين يا أميرة على, على الإجابة نعم أما المتمتع فهو طوافه ذاك كان طوافه عمره ممكن المتمتع يوم ثمانية بعد ما يحرم يطوف يسعى للحج ممكن لكن دائما عادة الذي يقدم السعي هما, هما القارن والمفرد نعم مبارك أميرة تأخذ درجتين على الإجابة على كل واحد أنا قلت على قدر الصاحب المسك اثنان فدرجتان طيب يمكن مؤمنات اعترضوا تقول أنا سبقت بالقارن لكن بداية الإجابة هنا كانت منها من الأميرة لما قالت إن ساعة مع طواف القدوم وهي بدأت الجواب فهي حق في المرات القادمة إن شاء الله قال وقد حل له كل شيء نعم بعد طواف بعد طواف الإفاظة فإنه يحل للحاج كل شيء وقد تحلل من إحرامه نهائيا وسنة أي من السنة أي يشرب من زمزم لما أحب آه نعم آه ماء زمزم لما شرب منه و يعني يكثر من الشرب لأنه ماء مبارك حتى يبلغ تحت أضلاعه ويدعو بما ويدعو بما ورد وما لم يرد في الدعاء في نص الدعاء شيئا ثابتا فإنما يدعو بما حب ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال الليالي التشريق ويرمي الجمر في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة بعد الزوال وتعرفون في هذه لازمنا قد أجاز بعض العلماء قبل الزوال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر الزوال حتى زالت الشمس ثم رمى والسنة أولى بالاتباع ومن تعجل في يومين بعد يوم العيد يوم التشريق الأول والثاني إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيد من تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع عليه وبلا شك أن التأخر أفضل من التعجل لأنه يزيد في الذكر ويزيد في النسك لكن لما كان لما كان في الجاهلية يرون أن من تعجل في يومين فإنه آثم فنفي الحرج عن المسلمين في التعجل في يومين. لكن إن لزمه الغروب يعني إن غربت الشمس وهو لا يزال غير مرتحل لكنه لو كان راحل راكب سيارته وماشي أو جامع عخشة وماشي فلا يلزم حتى وإن غربت الشمس لكن إن غربت الشمس وهو لا يزال مقيم لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال والرمي من الغد اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريع وطواف الوداع واجب يفعله يفعله الشيخ رحمه الله يرى أن طواف الوداع واجب لكن ليس من واجبات الحج يرى أنه واجب لا بد لكل خارج من مكة أن يطوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت وأمر المنادي أنه يجب أن يكون آخر عهد الناس بالبيت لكنه لا يراه من واجبات الحج الشيخ رحمه الله ويعترض على ذلك بأنه لو كان نسكاً لوجب لو على أهل مكة نقول أنه أنه نسك وقد سقط عن أهل مكة كما سقط عنهم كما سقط عنهم ماذا؟ من يجيب من كنا عشان تشاركون التي تجيب تأخذ درجتين كما سقط عنه الهدي نعم أميرة تأخذ درجتين لأنها جابت لسرعة الهدي طيب وكما سقط واجب من الواجبات يسقط عن, عن بعض الحجاج هناك واجب يسقط عن حاج وهما هو من أهل مكر ما هو الواجب ومن هو الحاج ودرجتين بشائر يمكن تعوض الدرجتين اللي راحت خدميرة يمكن تعوضها الآن هناك واجب من الواجبات يسقط يسقط عن بعض الحجاج بعض الحجاج مراعاة لحالهم فما هو الواجب وما هم ومنهم أو ما وصف هؤلاء الحجاج نعم ما من لا تكتب أميرة تبغى تجاوب تأخذ درجتين أخرى والله جاب لك صحيح أميرة لكن نحن أنا أقصد واجبا آخر أكثر وضوحا أكثر وضوحا من المبيت بميناء لأن المبيت بميناء صح يسقط عن نعم يسقط عن أصحاب المهن لكن لا نقصد هؤلاء نقصد حاج مشهور وأنتم تعرفونه خاصة أنتم معاشر النساء هو أولى بالذكر في عالمكم من الرعاة والسقاه ما في جواب الحائض ليس يسقط عنها طواف الوداع الحائض يسقط عنها طواف الوداع إذن, إذن هي من الحجاج وقد سقط عنها الطواف باعتبار حالها فكذلك نقول أنه يسقط طواف الوداع نسك واجب واجبات الحج ويسقط عن أهل مكة باعتبارهم غير خارجين من مكة. نعم، رحم الله الشيخ والشيخ وغفر الله له وجعل قبره روضا من رياض الجنة. فقيه وعالم بحر فذ. لكن لا يمنع عن الإنسان مهما بلغ في العلم أن يقع في أن يقع في خطأ. أن يقع في خطأ. لا يمنع. لا يمنع ذلك. طيب ووقوع الخطأ أو حتى وقوع حدوث القول المرجوح من الشخص لا يقدح في علمه ولا في شخصه لأن ابن آدم هكذا مبني على النقص مهما مهما بلغ مهما بلغ. طيب طيب نعود إلى درسنا ونقول وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم. الملتزم هي المنطقة التي بين الركن والباب. داعيا بما ورد ليس في الملتزم سنة. ما في السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت عن بعض الصحابة لا كل الصحابة. لا كل الصحابة. ولذلك رأى بعض العلماء أنه لا يستحب غير مستحب حتى غير مستحب وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد يعني يرأوا أن الحائض والنفساء اللي تبغى تودع وما تقدر تقف عند الملتزم تقف عند الباب عند باب المسجد وهذا ليس فيه سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت المرأة النفساء والحائض أمرها أن تنفر ولم يقل لها تقف عند باب المسجد وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي والصحيح كما عندكم في الكتاب السنة أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرمي ليصلي فيه لأن الصلاة فيه بألف صلة لكن القبر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبري عيدا يعني تزورونه وتعودونه وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لكن لا يمنع المسلم أن وصل إلى المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يسلم على النبي لكن الزيارة الزيارة مشروعه للمسجد وصفة العمر أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل يعني أهل مكة قد اختلف العلماء هل لهم عمره أم لا ومن أجاز العمره أمرهم أن يخرجوا إلى الحل لأن الزيارة لا تكون من داخل البيت إنما الزيارة تكون من الخارج فمن أراد أن يزور ويدعي زيارة بيته بد أن يخرج إلى الخارج ثم يعود حتى يجمع في العمرة بين الحل والحرم نعم وغيره من دويرة أهلين كان دون ميقات آل مكة يحرمون من عدن الحل ومن بين الحرم وبين المواقيت من دويرات أهلين من بيوتهم ومن وراء من من في الميقات ومن بعد الميقات فمن الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر ولم يقل يحلق يحلق لأن الكلام عن الحج والعمرة يقتضي أن هذه العمره هي التي يعقبها الحج فإذا حلق لم يبقي للحج شعرا وكونه يقصر ثم يحلق أفضل من أن يحلق في العمرة ثم لا يبقى شعر للحج وإلا فالحلق أفضل في العمره والحج طيب هل من سؤال فيما مضى؟ تسألون وإلا لا ثم قال فصل آه بارك الله في كامير أعطيني اللوحة التي بعدها أركان الحج أركان الحج طيب قال المؤلف رحمه الله أركان الحج أربعة أركان الحج أربعة وواجباته سبعة طيب الركن هو جزء ماهية الركن في تعريفه في اللغة جانب الشيء القوي ها جانب الشيء القوي وأما في الاصطلاح فهو جزء ماهية يعني جزء الشيء ركنه جزء الشيء ركنه فأركان الحج يعني أجزاء الحج التي لا يصح بدونها إحرام وهو نية الدخول في النسك ووقف بعرفة الحج وعرفة وطواف الإفاضة أو ما يسمى بالزيارة أو طواف الحج والسعي هذه الأركان الأربع لو لم يحلم فما حج وإن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج ولا يتم حجه إلا حين يطوف طواف الإفاظة ويسعى سعي الحج ويبقى حجه معلقا حتى يأتي بهما وواجباته سبعة الواجب أقل درجة من الركن يصح الحج بدونه ويمكن أن يجبر بدم بخلاف الركن فإنه لا يصح الحج حتى يأتي به لأنه جزء ما هي أما الواجبات فإنها أقل من ذلك إحرام, ما إحرام مار على ميقات منه اللي سمناه إحرام من الميقات فيصح حجه لو أحرم بعد الميقات وعليه دم ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا فإن فاض قبل الغروب من عرفه ولم يرجع إليها فعليه دم وحجه صحيح ومبيت بمزدرفة إلى بعد نصف الليل إن كان من أهل الأعذار وإن, وإن لم يكن فيجب عليه أن يقف حتى الفجر إن وافاها قبله أي قبل منتصف الليل لكن إن فات عليه ولم يصل إلا في الفجر فهو معذور لحديث عروء بن المضرس لما بلغ أت النبي صلى الله عليه وسلم في مزدره قال يا رسول الله ما تركت جبنه إلا وقفت عليه فقال من وقف بساعة بالعرفة ساعة من ليل أو نهار ثم صلى معه صلاة نهار فقد تم حجه إذن من يأتي بالزنفة ويخرج منها مبكرا إما قبل ثلثي الليل من أهل الأعذار أو قبل الفجر من غيرهم فعليه دم لأنه ترك واجب ومن ترك المبيت بميناء ليالي التشريق وهو ليس من أهل المهن كالرعاة والسقاة والمرور والشرطة والشؤون الصحية يعني ليس عنده أو لم يجد مكانا وإنما لم يبت بها هكذا فعليه دم في الليالي الثلاث والرمي مرتبا نعم رمي الجمار واجب من واجبة الحج مرتبا اليوم الأول جمرة العقبة واليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك اللي بعد وكذلك الذي بعده ولو ترك رمي الجمرة الكبرى اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث فإنه, فإنه يرمي ثالث ايام التشريق اللي هو رابع ايام العيد يرميها مرتبة جمرة العقرة ثم يرمي عن اليوم الاول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث إذا لابد في الرمي مرتبا ومن الواجبات حلق الشعر أو التقصير وليس له مكان فله ولا زمان كذلك إن فعله في شهر الحج فله أن يحلق أو يقصر في أي مكان ولو تأخر الحلق والتقصير حتى نهاية شهر الحج فلا شيء عليه لكنه لا يؤخر عن شهر الحج وطواف وداع نعم واجب كما ذكرنا وذكرنا علة الشيخ في ذلك أنه يقول بوجوبه لكن لا يسميه من واجبات الحج وذكرنا العلة ورددنا عليها واركان العمر الثلاثة إحرام نية الدخول في النسك وطواف العمر والسعي وواجبها اثنان: الإحرام في الحل, الإحرام في الحل يعني أن يحرم إن كان من أهل المواقيت يحرم المواقيت وإن كان من أهل مكة يحرم من أقل الحل والحلق أو التقسير ويضاف عليه ويضاف عليه وهو قول الشيخ رحمه الله يا ابن عثيمين غفر الله له وجعل قبره روضة ثم رياض الجنة يقول وكذلك طواف الوداع طواف الوداع ويستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الحد والعمرة قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وقال العمرة الحج الأصغر فيقول كذلك فيها طواف الوداع إلا إذا اعتمر ورجع من ساعته ف قد كان آخر عهده بالبيت ثم يقول المؤلف رحمه الله ومن فاته الوقوف فاته الحج نعم من فاته الوقوف في عرفة فقد فاته الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وتحلل بعمرة بدل ما يجلس على إحرامه إلى السنة القادمة فإنه يتحلل بعمرة وهدي نعم لابد من الهدي لأنه لم يتم الحج أو يتم إحرام الحج إن لم يكن اشترط إذا قال فمحلي حيث حبستني فإنه يحل حراما ولا يلزمه عمره ولا هدي ولا قضاء عليه إن منع إن فاته الحج بغير اختياره إذا فاته الحج بغير اختيار ما قصر في شيء فلا قضاء عليه وإن كان هو جلس يتسوق في جدة مثلا ويطوف الملاهي وكذا ويحضر مباراة وفات عليه الحج فعليه أن يقضيه يقضيه من العام المقبل ومن منع من البيت إذا منع من البيت هذا ثم حل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وأن منع البيت هذا ثم حل فإن فقده صام أيام. طيب أنا أردت إني يعني أعطيكم لغزا في هذه. فأقولت صام. فينفقده ومن على البيت هذا ثم حد. فينفقده صام عشرة أيام. ها يصوم عشرة ثلاثة ثلاثة في ال في المكان وسبعة إذا رجع وإلا لا طيب أجرب السؤال عليكم وبدل ما أفضح السؤال أجربه عليكم وأشوف طيب في الصوم ثلاثة في المكان من تجيب إذا من أجابت من أجابت تأخذ خمس درجات يا بشائر قبل ما تكتبين تصوري خمس درجات تأخذينها لو أجبتي هذا السؤال نعم يصوم عشر أيام، يصوم عشر أيام في المكان. يا سلاهم الله أكبر الله أكبر خمس درجات البشائر. نعم نعم بارك الله فيك. الله يوفقك بشائر وحضرات أجمعين. لكن أنت تسجلين حضور متميز لأن في الدرس السابق تكلمنا وما كنت أتوقع ما كنت تتوقع أحد يكون حاضر ذهنا للمسألة السابقة وأن المحصر ليس عليه صيام لأنه لم يرد في الآية الصيام ما شاء الله لقوة إلا بالله طيب الله يبارك فيك وينفع بك وسأل الله تبارك وتعالى أن تدرسي هذا الكتاب على بنات جنسك مرات عديدة فتستفيدين ويستفيدون يستفيد غيرك طيب جيد جزاك الله خيرك العلم صيد والكتابة قيد طيب قال وهذا لم يطيب صام عشرة قلنا هذا على القول المرجوح وردنا هذا القول في الأسبوع ال الأسبوع الماضي ومن صد عن عرفه يعني منع من دخول عرفه لسبب أو لآخر تحلل بعمرة ولا دم هذا يتحلل بعمره ولا دم إن كان قبل الوقوف يعني عرف إنه ما يستطيع الوصول لا يستطيع الوصول إلى عرفه فإنه يحل حرم بعمره وينتهي لكن إن كان قد صد وفات الوقوف بعرفه فمثله مثل من فاته يتحلل بعمره فإن كان فرط فعليه القضاء فإن كان فرط عليه هدي أول شيء عليه هدي فإن كان فرط فعليه القضاء وإن لم يفرط فليس عليه شيء ثم ننتقل إلى فصل في الأضحية والعقيقة هل من سؤال هنا هل من سؤال طيب ما في السؤال يقول المؤلف رحمه الله والأبحية سنة والصحيح أنها واجبة على المستطيع سنة هذا القول المشهور في المذات يكره تركها لقادر ونقول هي واجبة على المستطيع ووقت الذبح بعد صلاة العيد لا بعد الخطبه نعم صحيح أو قدرها يعني يكون بعد الصلاة أو بعد قدر الصلاة لمن لا صلاة عنده كيف ما صلاة عنده نعم هذه أسئلة اليوم أنا بحط حتى السؤال هذا خمس درجات فمن تستطيع يعني إن أخذت بشائر خمس العشر سوا فهذه يعتبر يعني تعتبر كارثة بالنسبة للأخريات ف الآن أريد من أخذ العشرة الخمسة الأخرى يعني لابد من التنافس فيقول الآن أو قدرها يعني قدر الصلاة قدر الصلاة لماذا يقول قدر الصلاة يعني هذا اللي بيضحي ما بيصلي ها ونحن قلنا في اللقاء السابق أن صلاة العيدين فرض عين، ولماذا يقول قدر الصلاة لماذا لم يقول بعد ما صلى صح المفروض يقول بعد ما صلى هو يصلي ولو لم يسمع الخطبة نعم نعم صحيح بارك الله فيك يا أميرة أميرة ما شاء الله تبارك الله تنافس تأخذ خمس درجات لأن صلاة العيدين لا بد فيها من الجماعة ومن لم يكن عنده جماعة فلا فلا تشرع له صلاة العيدين فيكون هو فيذبح بعد قدر الصلاة ما شاء الله تبارك الله جميل يعني المنافسة جميلة والآن إن شاء الله عندنا عبير ومؤمن إن شاء الله يأخذون برضه ويأخذون خمس درجات نعم أميرة تأخذ خمس درجات وإجابة مثل إجابة بشائر في القوة لأنها درجة فاتت لأنها معلومة فاتت فكنت أن أنها نسيت لكن ما شاء الله لا تزال حاضرة ومن أسعد شيء على الملقي الدرس سواء كان ذكر أنه أنه يجد ما قال موجودا حاضرا حاضرا في أجهان الموجودين فذلك يعتبر غاية سرور له لأنه يشعر أن جهده لم يذهب سدى هو إن شاء الله لن يذهب سدى عند الله لكنه يرجو ثمرته حتى على المتلقي المتلقي بارك الله فيك وفقك الله ونفع الله بك إن شاء الله بإذن الله أنت مساعر تدرسان هذا الكتاب لأنه كتاب عظيم النفع وإن كان مختصرا وإن كان فيه أقوال مرجوحة فيبقى يبقى كتابا علم نافع بإذن الله طيب إلى آخر ثاني التشريع إلى آخر ثاني التشريع ثالث التشريع من يعرف من كل ثاني اللي تعرف ثاني ثاني بالتسكين اللذانية نعم مضاف إليه طيب ممنوع من الصرف حوالات طيب عبير اكتب اجزاك الله خير انت ومؤمنة خلال اسمع ممنوع من الصرف نعم لو اجبتي يا مؤمنة انت وعبير شوفي تجي تجيب اميرة او بشاير درجة درجة بس لكن لو تجيبين انت يا عبير او مؤمنة تاخذ خمس درجات من باب التعويض اقتبي ولو كان خطأ فليس العيب ان لا تعلم لكن العيب ان لا تحاول ما يكون عندك محاولة يلا يا مؤمن عبير ما يعني ما الهنية يا مؤمن اشوف كتابتك جزاك الله خير عشان الوقت. عبير تحاول ما ضار الكتابة عندي ما فيها اي كتابة طيب ما في كتابه طيب الجواب ما هو ثاني ثالث عيام التشريق ما عليش انا سألت عن اللي صح يا أميرة هو مضاف إليه مضاف إليه لكن نحن ما نسأل هنا في الفقه عن عن العرب نتكلم عن الكلام هل هو يتفق مع الأدلة الذبح إلى ثالث أيام التشريق وليس إلى ثانيها إذا إلى آخر ثالث ثالث ثالث التشريق إذا أيام الذبح أربعة لحديث كل أيام التشريق ذبح وهي ثلاثة بعد العيد ولا يعطى جزار أجرته منها ما يعطى من الأضحية ولا من الهدي ولا من تبري الجبران لا يعطى أجرته منها لحما ولا يباع جلد جلدها نعم أما ينتفع به أو يتصدق به ولا شيء منها بل ينتفع به وأفضل هدي, أفضل هدي وأضحية ابن كاملة نعم البدنة أفضل كاملة ثم البقر ثم الغنم كاملة لكن بعدها يأتي سبع بدنة ثم سبع بقرة ولا يجزي إلا جذع ضأن ما أتم ستة أشهر كاملة أو ثني غيره ثني المعز ما أتم سنة وثني الإبل ما أتم خمس سنين وثني بقر ما أتم سنتان أبدأ في الثالثة وتجزئ الشات عن واحد وأهل بيته في الأضحية والبدنة والبقرة عن سبعة سواء في الأضحية أو في الهدي أو في دم الجبران ولا تجزئ هذيلة نعم عندنا أربع عيوب مذكورة في السنة أربع عيوب العيب الأول ذكر هو منها ثلاثة هنا لعلي أشير عليها طيب ولا تجزي هزيلة نعم وبيينة عور عورا بين عورها ولا عرجا بين عرجها لكنه تركش المريضة طيب ترك المريضة نعم ترك المريضة ما ذكر المريضة وهي أهم لأنها ورد في الحديث فنقول المريضة البين مرضها هنا هنا لرقم أربعة رقم أربعة طيب قال ولا ذاهبة الثنايا يعني تكسرت أو انخلعت ثناياها أو أكثر أذنها أو قرنها نقول إنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشراف الأذن يعني بتفقد الأذن لكن التي لا تجزي هي الأربع هذه وما هو أشد منها، فمثل العوراء العمية والعرج البتراء. ولا أما ما ذهبت سنيع أو أكثر أذنيها أو قرنها فإنها مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف الأذن والسنة في الذبح نحر إبر قائمة. نعم لقوله تبارك وتعالى والبود جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله على صوأ عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فإنها تنحر قائمة معقولة معقولة يدها اليسرى حتى تسقط على الجنب الأيمن وذبح غيرها على السنة لكن لو ذبحنا الإبل ونحرنا الغنم ما ما فيه بأس وتعتبر ااا تعتبر حلال وفي الذبح ما أنهر الدم فسم الله وكل إلا السنة والظهر ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك نعم أو هذا منك وإليك وسنة أن يأكل ويهدي السنة أن يأكل منها ويهدي منها وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حديه ويتصدق أثلاثا مطلقا سواء كان هذا الهدي منذور وإلا يعني واجب وإلا مستحب واجب أو مستحب لا غي... لا منذورا واجب أو مستحب يعني مطلقا إما أن يكون واجبا أو مستحب طيب والحلق بعدها يسن بعد الهدي الحلق بعد الهدي أن يحلق نعم لا أن يحلق ثم يهدي لا هذا السنة ولكن لو عكس ما في شيء وإن أكلها إلا وقية جاز إن أكل الهدي أو أكل الأضحية إلا شيئا بسيطا يتصدق به ما يصدق عليه الصدقة فهو جائز وإن أكلها كلها فعليه أن يشتري وقية ويتصدق بها وحرم على مريدها أخذ شيء من أراده أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا في العشر حتى يضحي وتسن العقيقة نعم هذه الأضحية إذا كان في السؤال في في الأضحية قبل أن نبدأ في العقيقة وهي آخر الدرس هل من سؤال طيب يقول المؤلف رحمه الله وتسن العقيقة مثل ما قال وتسن الأضحية لكن خالفناه في الأضحية وقلنا هي هي واجبة على المستطيع هنا الخلاف في العقيقة أقل من الخلاف في الأضحية مع أن القول بوجوبها لو قيل به هناك أدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس مرهونة بعقيقته حتى بعقيقتها حتى تؤدى عنها طيب وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان هنا لما كانت فداء عن النفس فكانت نفس بنفس فليس فيها التسبيع يعني لا يجوز فيها الأسباع لسبع بدنا أو سبع بقرة إنما لو ذبح مثلا ذبح ناقة عن غلام وقصد بها السبعين والخمسة الصدقة فإنما تقع عن شاه وعليه شات أخرى وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات نعم ليش الجارية الشاه لأن العرب وغير العرب والعجم يدركون منفعة الولد في حياة الدنيا أكثر من منفعة البنت فكانت النعمة هذه التي هي في أذهانهم تستحقها من الصدقة والشكر الأكثر وإن كانت الحقيقة قد تكون البنت فيها خير لأهلها وفي صلاح في دينها أكثر من الغلام لكن هذا باعتبار ما في أنفسهم هم لا باعتبار الحقيقة المجردة عن نظرة وتصور البشر وعن الجارية الشاه تذبح يوم السابع نعم يوم السابع انتقل من طور هو في بطن أمه بلا سابيع وهو كذلك يتقلب في الأسابيع الأولى من السلامة يعني من من الهلاك إلى بالأسابيع. فإذا قضى الأسبوع الأول فقد تأكدنا أنه قضى فترة من السلامة فتسن يوم السابع. فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات في إحدى وعشرين ثم بعد الواحد والعشرين لا اعتبار بالأسابيع وإنما يذبحها متاعشاء وحكمها من ناحية السن ومن ناحية التوزيع كالأضحية تماما نعم نكون بذلك الله يوفقنا وياكم وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نسأل الله نحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن وفقنا ونسأل تبارك وتعالى أن يسجدنا ويجعلنا وياكم خير من قال وخير من سمع ونبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم بإذن واحد أحد نبدأ المواريث لرغبة بعض المتابعات تقول هم في الجامعة يطالبون بالمواريث وقد يختبرون فيها فنأخذ كتاب المواريث ثم نعود إلى كتاب الجهاد الذي هو بعد باب الحج إذا في السؤال سؤال سواء كان عما أخذنا اليوم او في في في غيره في غير خارج الدرس الله يحفظكم يرعاكم والله نصيحة لنا هي مقبلة وصحراء مثل ما أنصحت يعني بنتي ونصحت بناتي بهذا الكلام التي هي مقبلة على الزواج يعني خطبت وهي مقبلة على الزواج أولاً. أولا وأخيرا أن تسأل الله تبارك وتعالى خير هذا الزواج وتسأل الله تبارك وتعالى خيره وتستعيد بالله من شره وتسأل الله عز وجل أن يصلح هذا الزوج ثم في حفلة الزواج تبتعد عن كل المحرمات فإن الناس في عصرنا هذا أصبحوا في حفلة الزواج حتى بعض المحرمات من يشار إليهم بالبنام من هذا الصلاح في تلك الليلة يتناسون أو ينسون في غمرة الزواج وغمرة الفرح ينسون الأوامر الشرعية والمنهيات المرعية وعنا أتساءل كيف يرجون بركة في زواج وهم يمارسون في تلك الليلة كثير من المحرمات وإنته يكون كثير من حدود الله تبارك وتعالى فينبغي على من هي مقبلة على الزواج أن تتقل الله في زواجها فلا يكون فيه محرم لا من, من حيث لباسها هي من ناحية التبرج السفور تشبه بالكفار تحافظ على الصلوات لا تضيع تلك الصلوات في تلك الليلة فهي بحاجة شد ما تكون بحاجة إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى وعبارك لها في زواجها لا ترضى في زواجها بمخالفاتك الغناء والموسيقى والإسراف والتبذير في الزواج بقدر الإمكان هي من الأساس تستطيع في الإعداد للزواج أن يعني تطلب بعض الأشياء التي لا يكون فيها إسراف ولا تبذير كثير من العرائس تطلب قصرا معين مكلفا على الزوج وعلى أهله وتشترق بعض الـ الـ الأشياء التي تم تتم في الزواج هي من باب الإصراف ومن باب المخيرة التي لا تحمد عقبها ثم إذا تمت تلك الليلة فإنها لابد أول ما تبدأ به فتعرف ما يحبه الزوج وما يكرهه فتحرص على أنها تبدأ حياتها بمعرفة محبوبات الزوج فتأتيه فتأتيها ومكروهات الزوج فتتجنبها وينبغي عليها أن تعقد في نفسها أن هذا زوج العمر زوج العمر فتتعامل معه معه كما لو كانت تعرف أن هذا زوجها في الدنيا والآخرة وليس كل يوم زواج وليس كل يوم زوج وإذا وضعت في بالها هذا تعاملت معه تعاملا لطيفا وحرصت على رضاه وحرصت على الحفاظ على عش الزوجية وأبعدته عن المشاكل ولا تعتقد المتزوجة أنها ستجد إنسانا كاملا مهما كان ابن عدم مركب من نقص وإذا كان الواحد فينا لا ليس براض عن نفسه تماما هو نفسه لا ليس براض عن نفسه تماما فهو يشعر بنقائصه وهو يشعر بأخطائه فكيف يطلب الكمال من الآخرين ولكن تسجد وتقارب وإذا فوجئت بأحوال في الزوج لا ترضيها تبدأ العمل على الأصلاح وكثير من النساء استطاعت إصلاح الزوج وإصلاح أهل الزوج كذلك من الوصايا لا تعتقد أن هذا الزوج أصبح ملكا لها وستنفرد به عن العسرة فإن هذا مما يثير الضغين بينها وبين أهله وقد يعني سبب المشاكل ويقف الزوج في حرج في حرج شديد فعليها أن تأمره ببر أهله وتبر أهله وتكرم أهلها حتى يكرم أهلها وتعمره بالمعروف في أهلها مما يوصى به كذلك من ناحية الزوجات ألا تتبذل للزوج وتظهر له المحبة الخالصة فإن هذا يجعل يجعلنا معشر الرجال قد يزهد الرجل قد يزهد الرجل في المرأة إذا اراها إذا رأها قد تفانت في حبه لا تظهر البغض ولا تظهر الجفاء ولا تظهر المحبة المتفانية فإن الإنسان منه عموما كان ذكرنا أو أنثى إذا, إذا يعني أعطي كفر وإذا كان الإنسان لربه كنود جحود فما بال الشخص بالنسبة للمخلوق فتقتصد في مشاعرها قليلا بحيث إن يعني تجعل الرجل يخاطب ودها ويقبل، يقبل عليها ولا تسمع، ولا تسمع من المهم، ولا تسمع للتوصيات الخاطئة من بعض من بعض الزميلات أو من بعض صاحبات يا هناك توصيات بين النساء عادة في المحاملة مع الأزواج عودي على كذا قولي له لا افعلي كذا فهذه هذه غير صحيحة وقد أمرنا أمر الإسلام المرأة بأن يعني تطيع زوجها وترضيه في غير معصية في الله تبارك وتعالى وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يؤلف بينها وبينه وأن يرزقهم الذرية الصالحة فإذا بدأت إن شاء الله بهذا المنطلق فإن الله تبارك وتعالى يبارك لها في زوجها ويديم العشرة بينهما نعم بارك الله فيك الأضحية واجبة على كما قلنا هي الصحية واجبة وتجزع عن الرجل وأهل بيته شهادة واحدة الرجل وأهل بيته فرضا كان الرجل ميت والمرأة أرملة وهي تستطيع فإنها تضحي عنها وعن أهل بيتها الأب مثلا عنده في البيت أربع خمس بنات حتى وإن كانوا موظفات فهو يضحي بواحدة لأنها تعتبر هي من أهل بيته تعتبر هي من أهل بيته بناته كلهن من أهل بيته فأضحيته تكفي عنهم لكن الرجل اللي عنده مثلا خمسة أولاد أو أربع أولاد وكل واحد في الشقة وكل واحد موظف وظيفة يعني على جنب وكل واحد لها القدرة المالية المستقلة فهؤلاء كل واحد منهم صاحب بيت وكل واحد منهم عليه أضحية طيب وفقنا الله وإيكم من كل خير ونسأل الله تبارك وتعالى أي وفقنا وإياكم لو تساعدوني قليلا في مسألة الفرايض في كتاب الفرايض وتقرعونه قبلا تقرعونه وقبل أن تراجعون الثلاث آيات من سورة النساء اللي يوصيكم يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجهكم وكذلك يستغتونك لآخر آية فإذا رجعتموه هذه الآيات الثلاث فسنبدأ لأن الفرائض لها مقرر لها لقاء مثل لقاء الليل فقط لقاء واحد ونريد أن يعني نستفيد منها بقدر الإمكان فإذا راجعتم الكتاب مع الآيات هذه الثلاث سيكون درس الفرائض أسهل مما تتصورون وإن أتينا ونحن يعني بكفين فارغتين فإن شاء الله نستطيع أن نحصل الكثير لكن ليس على الصورة في المطلوبة وفقنا الله وإياكم الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته